يا حسين بجمع العاشقين مناجات الحسين بجمع الواليين مناجات الحسين يا حسين حسين وحواليه الودائه مكة أرخى الطرف دامي يناجي ربه والقلب خاشي إلهي أنت للدعوات سامي ولا لعطائك يا رب ماني لإلهي أنت راحم كل باري جمال واليه مناجات الحسين يا حسين أوه أوه. تركت الدار لبيت إذاك أتيت ضائعا أرجو لقانك أنا القربان للديني فيداك اللهي خذ دمائي في رضاك فلو قطعتني مالي سواك وزاد القلب حبا في هواك بدمع العاشق مناجات الحسين بدمع الوالي مناجات الحسين يا حسين شرائي ازداد حنيني ومعادي لمكتوب الجبين دمائي وحياتي رهن ديني خذيني يا سيوف خذيني أنا المذبوح محزوزا وتيني فطب لي فوق صدري بالأليل بدمع العاشقين مناجاتي الحسين بدمع الوالي مناجاتي يا حسين